لا ي س م ع و ن إ ل ى ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إ ل ا من خطف ا ل خ ط ف ة ف أ ت ب ع ه شهاب س ا ق ب فاستفهمهم س أ أ ش د خلقا أ م من خلقنا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 أئذا موسوعه ت ن ا ك ن ا ا ت ر ب النابلسي م ا أئنا للعلوم و ن الاسلاميه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 ا ل ذ ي ن ظ س م و ا و الله وما كانوا يعبدون فإنما هي ذ ا يوم ا ل د ي ن شركه الهدى ذ شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ل ه ف ج ت م ا ط ا ل ج ح ي م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 م ا لكم ل ا ت ن ا ص ر و ن ب ل هم اليوم م س ت س ل م و ل ع ل ه م ا ل ي ا س ل ا م و ن موسوعه ا ل ن ا ب ل س ت س ل م و و ن أ ق ب ل ب ع ض ه م ع ل ى بعض ي ت س ل ا م ي ه ك ن موسوعه النابلسي ل ل ع ل ي ن ا ق و ل ر ب ن ا إ س ل ذ ا ئ ق فحق و ن ع ل ي ن ا م و م س و في ا ل ع ذ ا ب م ش ل س ي للعلوم ا ل ك ن ف ع ل ب ا ل م ج ر ي ن ش ر ل ج ا ء ب ا ل ح ق و ص د ق ا ل م ر س ل ي ن ن إ ك م لذائق ا ل ع ذ ا ب ا ل أ ل ي م و م ا ت ج ض و ن إ ل ا ما ك ن ت م ت ع م ل و ن إ ل ا عباد الله المخلصين أ و ل ئ ك لهم رزق م ع ل و م فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم ب ك أ س من معين بيضاء لذه للشاربين لا فيها عون ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين فأنهن بيض موسوعه ك ن النابلسي للعلوم الاسلاميه م ن المصدقين أئذا متنا أئذا و ك ن ا ا ت ر ب س و ع ظ النابلسي م ا للعلوم ا ل ا س ل ج ح ي م قالت الله إن كت لتردين كت إن و ل و ل ن ع م م ة ربي لكنت ه النابلسي م ح ض ر ي أ ف م نحن ن للعلوم الاسلاميه ع ذ ب ن إن ا ل م ا ء الله ف الحسنى م و س ل ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ا فتنة ل ل ظ ا ل م ي ن إ ن ه انها شجرة تخرج الجحيم في أصل أ طلعها ك رؤوس ل ش ي ي ا إنها ط ن ش ج ر ة تخرج في أ ص ل الجحيم طلعها ك أ ن ه رؤوس الشياطين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 ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبه المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد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 أئفكا آلية د و ن الله ت ر ي د و ن ف م ا ظ ن ك م ب ر ب ا ل ع ا ل م ي ن فنظر نظرة في ا ل ن ج و م ف ق ا ل إني س ق ي م ف ت و ل و ا عنه م د ب ر ي ن فراغ إلى ه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 فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إ ن ي أ ر ى في المنام اني أ ذ ب ح ك فانظر ماذا ترى قال يا أ ب ت ف ع ل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما أ س ل م وتله للجبين وناديناه أ ي ا إ ب ر ا ه ي م قد صدقت الرؤيا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 فذلك ل نجزي ا م ح س ن ن إنه ي من ع ب ا د ن ا ا ل م م ؤ ن ي ن ل ع ل و ن ا ه ب إ س ح ا ق ن ب ي ا من ا ل ص ا ل ح ي ن و ب ا ر ك ن ا ع ل ي ه ع ل ى إ س ح ا ق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 و ت ي ن ا ه م الهدى ا ك ت المستبين ا ب و ي ن ا ه م ص ر ا المستقيم ط ت و ر ك ن ا ع ل ي ه م ا ف ي ا ل آ خ ر ي ن س ل ا م على م و س ى و و ه ا ر ن إ ن ا ج ز ا ل م ا ع ي من ع ب ا د ن ا ا ل م ؤ م ن ي ن وإن إ ل ي س ل ه ا ل م ر س ل ي ن إ ذ ق ا ل ل ق و م ه ألا ت ت ق و ن أتدعون ع ب ل ا و ت ر ن أحسن ا ل ل خ ا ق ي ن الله ر ب ك م و ر ب آ ب ا ئ ك م ا ل أ و ل ي ن ف ك ذ ب و فإنهم ل م ح ض ر و ن إ ل ا عباد ا ل ل ه ا ل م خ ل ص ي ن و ت ر ك ن ا ل ي ه في ا ل آ خ ر ي ن سلام ش ر ل ه الهدى ش ر ك ذ ل ك ن ج ز ي ا ل م ح س ن ي ن ن إ ه من ع ب ا د ن ا ا ل م ؤ م ن ن ي و إ ن له طل اجتماعي ل ل م ر س ي ن ن إذ ن إلا ع ج و ز ا في ا ل غ ا ب ر ي ن ثم م د ر ن ا ا ل آ خ ر ي ن وإنكم ل ت م ر و ن ع ل ي مصبحين ه م و ب ا ل ل ي ل أ ف ل ا ت ع م و ن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 ف آ م ن و ا ف م ت ع ن ا ه م النابلسي ت ه م أل ن للعلوم م ا ل ا ك إناثا وهم شاهدون وهم س ل ا م ي ن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 و ج ع ل و ا بينه و ب ي ن ا ل ج ن ة ن س ب ا و ل ق د ع ل م ت ا ل ج ن إنهم ة ل م ح ض ر و ن س ب ح ا ن ا ل ل ه ع م ا ي ص ف و ن إ ل ا ع ب ا د الله ا ل م خ ل ص ي ن فإنكم وما تعبدون وما ما ل ف ن ي ن إ ل ا من ه و ص ا ح م د راتب ا ل ن ا م ل س ي ن ن د شركه الهدى أ ش ل ك ن ع ب ا د ا ل ل ه ا ل ل م خ ص ي ن ف ف ك ر و ا ب ه فسوف ي ع ل م و ن ولقد س ب ق ت ك ل م ن ا ل ع ب ا ا ا د ن ل ل م ر س ي ن إنهم المنصورون لهم وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين شركه ا ل ه م ح ت ى حين و أ ب ص ر فسوف ي ب ص ر و ن سبحان ر ب ك ر ب العزة عما ي ص ف و و ن س ل ا م على ا ل م ر س ل ي ن و ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن